يقول لهم ايكم مال وارثه احبوا ليه من ماله يعني من منكم اللي بيحب مال الورثة بتوعه اكثر من ماله فردوا وقالوا يا رسول الله دي معقول انا احب اللي حيرثني لا المال بتاعه بقى المال مش هنتعناني اه ورثة من دول الطيب ايه الفرق بين مال كنتم و ماء الورثة قالوا الماء الورثة يعني بعدنا نموت يبقى خلاص حيحضو والمال بتاعنا ايه الموجود التكليف اللي بيسمينا في الارض او في العمارات او الفلوس اللي في جبنا لا ده مفهوم خاطئ لابد ان يصحح المال ايه المال بتاعنا و ايه الماء المالكم ما قدمتم ومال وارثكم ما أخرتم صحيح يعني المال اللي طلع من إيدك بالفعل لأبواب الخير ده اللي تقدر تحسبه إنه مالك لأنه أصبح مدخرة عند مين عند مليك المقتدر عند الله أريدك أما اللي لسه ما طلعش من إيدك لعمل الخير حتى ولو كان في إيبك فأنت لا تضمن هذا المال لأنه ممكن تموت فاجئا بالساكتة القلبية بالزرحة الفضلية للمب دلوقتي على فلشيه فيه بقى اللي تجيبك هيخدوه والعمارة هيخدوها والتكليف لا ليس لك من مالك الا ما قدمت بالفعل قدمت بالفعل ما تعتمدش على انك حي وان المال بتاعك مكلف باسمك لان هو القوت انت مكلفه باسمك الا ان الروح بتاعتك اللي بخليك راحي جاي ملك اللي لا مش ملك يكبولها متاشا ينفقون في السراء والضراء والكاظرين الغيس قال لهم طيب اعرفتم قال الوارث ما تعدون السرعة فيكم ماذا هو السرعة قالوا السرعة الذي لا تصرعه الرجال لو دم عشر رجال ما يقدروش لكموه او يصرعوه قال ده في كنت انما السرعة عند الله كل السرعة من يملك نفسه عند الغضاء والله اللي لا يرضى عن الله ايه اقوى الاقوياء ان يملك نفسه عند الغضب هو الكلام بتاعنا اللي هو كذب الغيظ يبقى غضبان وغيظه مولع من جوه انما معلش الامر تم الى الله كما قالت عائشه لله در التقوى لم تطرق لغيظ شفاءه تبغى البله كل ما الباقي الحرق من خدابه اللي عندها وتعمل البنت كل فسطه وتكسر كل طره وشيخه عائشه قل لله ذر التقوى لم تترك لذي غيظ شفاعة التقوى اللي ربنا أمرنا بها مش بخليها الواحد يضلط ولا ينفس حاجة لو ضربتها ألم أرتاح إنما التقوى من الجمال فهنا النبي قال لهم أيكم ما تعدون الصرعة قالوا لا, لا يسوعه الرجال قال لا الصرعة وكل الصرعة من يملك نفسه عند الغضب يعني يحكم نفسه نفسه وتحكمش عليك الطيب ما تعدون الرقوب ايه الرقوب قالوا الرقوب هو الذي ليس له ولد ما يوش خالص قالوا عند الله من له ولد وولد وولد, وولد. ولم يقدم منهم احدا للاخرة الرقوب هو اللي ماتش له حد وصور عليه ليس مو في اخر رقوب اما اللي ماتش له عاي ولد من وصور عليهم ضيب عند ربنا حاجة تانية يستوا رزق كبيره جدا لان من مات له احد وصبر عليه كان حقا على الله ان يجعله جميعا له فذا عرفنا المال الوارث وصالوت والسرعه والرقوق مات عدونا الصالوت الصالوت والذي لمال له الفايل ملوش مال الا الصالوت كل صالوت من له مال ومال ومال ولم يقدم منه شيئا لله بان شاء الله يكون عنده بقى سبعين مليون يعيش رالوك ويوص رالوك لانه حيث من فلس يقول يعمل يقول له هنا كرشك اللي مليته والنسوان العشرين اللي يبتوح وبيوتك فاضل هنا عاجب عافق يقول والله اطلعت بالله يقول لو كنت قدمت من هذا المال شيئا لنفعك اليوم يوم الأنفع مال ولا مالون إلا من قطى الله لقلبه الثاني طيب والكاروين الغيظة والعافين عن الناس واللي بيكزم غيظه ويعطوا عن الناس ويضم لهم إنفاق السر والعالاني في الصررين والضراء لا يسمى عند الله محسن والله يحب المحسنين والإحسان هو إتقان الشيء ولم بيحسن الشيء بيتهنه طيب والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا الذي نربحه هذا عظيم هذه صفة وخلق من اخلاق المتقين يضم الى الانفاق والكرم والكزم الغيظ والعفو عن الناس والاحسان دي مهمة اخرى دي يعني ايه يا رب يعني ما يغلط يعمل عاملة كبيرة سماعة الله فاحشة او عاملة صيرة ظلم نفسه او اللي يظلم نفسه بمعصيها سيارة او يعمل عملة كبيرة فعيشة اولوه امل عندك علي ما فيش حاجة سنها مالاش امل ذكروا الله فاستغفروا لذنوبه ومن يغفر الذنوبة الا الله لا احد يا سلام وهذه الاية بترد على المذاهب الباطلة اللي قالت ان الزنب كل زنب في الدنيا مكفر يكفر صاحبه ان كانش الواحد يبش كده معصوم ما يبقاش مؤمن اي معصية صغيرة كبيرة بدقول لهم كذبين لان الله خاطب المؤمنين في اول الاية وبيندوبهم لان الله يعلم والله عز وجل يعلم بان ما حد معصوم كل من هذا الخطاء وخير الخطاء التوابون وبيقول طيب اذا حصل وغلبك الشيطان او غلبك الشكوى والشهوى بس اعرف أن لك رب أن يغفر الزمن ويأخذ بي ابقى أرجع يا ربك. زي تمام من غير تمثيل طبعا لله بس احنا بالأمثال بتطلح الأحوال زي ما الأم تلبس ابنها كويس وتنظفه وتلبسه البدلة الوادي الصغير لسه سن سنتين قلت له طلع يا حبيبي العم قدام الباب اوعى تروح هنا ولا اوعى تمشي في وسط الشارع وان شفت عيل جاي عليك ما زالا جاي عليك بتنبه امه عليك الرد بيقول اذا شطن جالك ولا وقعك في حاجة لا ديس ولا تكف في الطريق باكيا او شاكيا ولكن ارجع الى من خلقك وسواك وحق على الله ان يداوي العليل وان يشفئ المريض وان يتوب على العاصي وعب لعنده المرهم لكل علة كل الذين كفروا ان ينتهوا يغفى اللهم ما وايه رأيكم من الخلفاء الأربعة لأول مرة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي الأربعة صفت كده رووا روى الخلفاء الأربعة عن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم عنه قال ما من عبد يذنب ذنبا فيكون ويتوضأ كما أمر الله ويصلي ركعتين كما امر الله يقبل فيهما على الله وهي وقلبه ثم يستغفر الله الا غفر الله له روى هذا الحديث ابو بكر وعمر وعثمان وعلي الاربع الخلفاء وفيه بشرة ان اللغة غلطة يبقى عليه ان يعالجها بيه ويصلي ركعتين سنة التوبة سبق ان انا لكم في درس الفقه اذار السنة الهدي النبوي وبعد ان يصلي ركعتين يرفع ايده قول استاذ الله واتبريه ثلاث مرات خمس مرات مئة مرة او ان كان حافظ صيد الاستغفار اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتاني يقول رب الفضل واتب علي انك انت تاب الرحيم يقول لا اي كلمة تفيد منه انه هو ترصى من ذنب اذا فعله فاحشة او ضربوا انفسهم والفاحشة يدخل فيها الزنم يدخل فيها القتل وفارك الصالة والخمض والربا اي ذنب ولا مغلط لان الله سماه فاحشة ومعنى انه ابحش وملع في الفحش والعن في المبع الهوف او ضربوا انفسهم سواء كان هذا او ذاك ذكروا الله اذ ذكروا الله الطفل الذكر امه اللي هاتخذ اجري حبيبي اما يشوف خطر جاهلك تعال جاهلك الباب مبتوعه الله لا يغلب بابه ابدا بالليل يقبل موسيقى النهار وبالنهار يقبل موسيقى الليل اما الليل تباب حنيفل حتى تغرب الشمس او تطلع الشمس من المغربية اما يبقى الشمس طلعت من الغرب يبقى خلاص بقى لا ينفعه نفسا ايمانها لم تكن املت من قبل او كسبت في ايمان يا خير يبقى الساعة حكومة يبقى ببليه الخلط معاتش توبه ليه راح تقوم والحساب جاي اللي ما قريش قبل كده او او تاب يروح في داهيه نعم نا ده الشمس هيطلعتش فربنا فاتح باب لسه ما غرغرش ما له يغرغض وما لم تطلع الشمس من المغرب و... ومن يغفر الذنوب الا الله جمل اعتراضيه يا رب والمصيب مين هيغفر غيرك الماء العصر هيروح من غيري من غير تمسيك يا ما تصلح يروح لغير امه ادي الكلام يعني الحته دي بالظبط كان في واحد اسير الاثر امن النبي قال له للنبي النبي كانو يعرفوا بيرهبوه بالاسلام مش ماسير ناكلوا شره الناس ده بيحصل دلوقتي نقول له الاسلام حلو احسن من المله بتاعتك العوره قعد النبي يعلمه قال له الواد الاسير قال بس اسمع اسفع يا محمد قال له قال له انا سأسلم و سأتوه بس نشرك انت اللهم اني اتوب اليك لأ الى محمد اما النبي الله اكبر عرفت الحق لأهله شوف شوف التواضع عن طبوه كده أنت هو اللي بيسلم, بيسلم لي يعني ما اما الا واحد دليل بينور الشمعة للمشهر الضرق ان اما يبدو بيسلم لله و لله عرفت الحق لأهله الوافر بقى التملك والنفاق زي يقولوا كده هو اللهم اني تبت اليك لا اله محمد قال له عرفت الحق لا اهله العمليه دي والله جنايه لو واحد استغفر الله اتوب له بالفعل وقلبه مصر على الذنب ما به البنت عمله سوى وعمله استغفر الله يا رب لو الملك وزر يستغفر لابنته ويصر على المعصيه بقلبه إما الإهراء كبسوعة في راجل ده قال المستغفر من الزمن وهو مقيم عليه أبو صر مستهزئ بربه قال ده يبقى استهزئ بالله فأجب أن يستهزئ الله يستهزئ به ويمده في طياري مع موت طيب يأتي لحاشة لله نحن نجنين والله العظيم بالاستغفر بإخلاص وندم وشرط التوبة زي ما قلنا نحن خدنا في التوبة در صيد من الزمن ينسيبه فعلا والنظم على مفاد والعزم على الا يعود في ما هو قاد ورد الحكوك الاربضة اين استطاعها بالشرط فيه اني ما جيبنا بعد يوم والتين اشترغل ابنا تاني نقول له بس بعضو يهمين اذاب في احساني التوبة دي كي ما كانش عندك اصرار ويوقعك تاني جدد لله توبة ما تقولش لاده اني فاعملتها مرة واثنين ما اصر من استغفر وان عاد في اليوم سبعين مرة حديث الصديق أبو بكر. ما أصر من يستغفر وينعلم اليوم سبيعنا مرة بس بشارك تكون فيها سائد درمة مخلص لله وبيعاهد الله فعلا وعازم عليهم ويرجعش قول الشهوة يغلبوا أو الشيطان يغلبوا لحاجة تانية واحد مرة الرسول يقول لنا عيد أجنب عبده اندنبا فقال يا ربي أذنبت تغفر لي فقال الله عرف عبدي ان له رب ينذر الذنب ياخذ به قد غفر فسبك ما شاء الله ثم اذنب ذنبا ثالثا وقال يا رب ازلث فاغفر لي فقال الله عرف عبدي ان له رب ينذر الذنب ياخذ به قد غفر جئ المره الرابعه امر ربنا قال له عرفت ان لك رب ينذر الذنب وياخذ به قد غفرت قد غفرت فعمل ملشاء الحتة بقى لأخيرا دي هي بقى المهمة قد غفرت قد غفرت فأعمل ايه وفيه روافة ليعمل عبدي ما يشاء الحتة دي مش معناها اني ربنا بيغريها لا بيقولوا انا لما عندك اخلاص وانا عارف انك بتاع اسمه التوبة فبعض ناس لا اله الا الله بيبقى مسوخ للمعصية كإنه مندفع كصاروخ لا يملك قهر قهر بشكل اندفاع وبحيث بعد ما تنتهي المعصية والله ما نعلم والله انا استعز ضرب الجذب والندب اللي يجيله خالبان والحسرة وعهد الله ويبقى مية في المية انه ما هيرجع يقع كيف وقع ما بيعرفش طبعا دي مسائل ارجو قال لي اخدها من الشباب على انها رؤصة للتحلل عمر مارد قال ان حد اتحلل بحجة ان الشيخ بيقول ان ربنا قال للراجل لعملها اربع مرات فليعمل عبدي ما هيشاء قد غفرت وقد غفرت انما الرب عارف ايه ده وانه منقهر واقع تحت سلطان غريزه جبار لا مملك له ربنا الا من اوكره وقلوبهم اطمنوا ايه بالايمان الارض على الامم الغضاء والنسيان ويسكره عليه الراجل لما راح كده اللي هو اللي كان للنبي موجود في في زمانه قالوا ما بقول لك قذا فعمل ما شاء سبحان ربي وانا منتظر المقت واللعنه منه يقول لي فاعمل ما تشاء وقد رفضت والله لا تعود وفعلا صدق المرة بقى الثانية دي الدفع يا رب اللي فيها اعمل على جيبك عملت عنده حصانة ومناعه وقوة ترادته ضد الشيطان فلم يعود له مرة تانية لقد فيه ساعات يا ايني ما تفتح نفس الواحد يا الوزيج دول السيت بتافحه يا عيانة الله يبا لك ايه كده يا شكرا الله العظيم صحتك في البيت لما بتعود بتغمينها حتى ما تبشي لهو في البيت اهو باركة شوف ازاي هو شو الطبيق رحته ايه شوف القهوة الزاك كلام بتقول انت دي ذح نفس تجد جيلها حصان سبعين حصان ما كان هاتم دومت حصان انما هاتم الوطرعين هتقول لها والله يا عزيزي ده ما انظارك بالبيت والله ما انت نفع اعوذ الله وهتنتظم منها بعد احدها ده تحطوها في السوم ان شاء الله تسمك في الخبيز ما توحظ الله يعني الرب عز وجل بيفتح نفسنا مش عشان يحرابنا على المعصية لا بل عنده أزوي فهم كل يا عبادي الذين أسرطوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر ذنوه جميع طيب اي يا ربك يا بعدول الأولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها نهار خالدين فيها ونعم أجر العامل وسمهم الله عاملين لأضرهم كذا منغيظ وعفو على الناس وأحسنوا بينفقوا في الصراء والضراء وإما بيحصل منهم فحش أو معصية بيتوب سلماهم الله عاملين فالولا ما يجب العاملين قد خلق من قبلكم السنن آه فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكاذبين يعني ايه يا مولانا قال لم يكنتش يسدعيني او ان كنت شكل في كلام نبي لفوا في البلاد واسألوا كل العباد ربنا عمله مع المجرمين وعمله مع الصالحين عمل ربنا مع عائل استقامة وعمله مع عائل حراط قد خلق من قبلكم السنن سنة الله في عباده كم اهلك من امم كم اهلك من كورونا وصحيح كلسين في الارض فانظر طيب هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ايه الفرق بين البيان والهدى والموعظة البيان ده جنس البيان نكشف الشبهة اللي موجودة يعزين ما كل ما اخذها حاجة متغطية مش عارفين تحت غطاء ايه فربنا بيقول الكام ده, ده كله بيان كشف يزيل الشبهة من دماغ اي انسان ملحد مكذب عاصي مستأترك هذا القرآن بيانه طيب وهدى هدى بباية للطريق اللي يجب سلوكه من أعمال الخيف طب وموعظة للمتقين موعظة رجل ضد ما يجب تركه كأن ربنا جاي بتاعة حاجات بيقول للقرآن فيه تاعة فوقيت طيب الاولى يكشف الشبه ويذل الفائده الثانيه بيقول لك الصديق اللي يجيب سنوتك من طريق الهدى ضد الضلاله والفائده الثالثه موعظه يذكرك بها عن الحرامه يبقى يشجعك على فعل الخير ويحذرك من فعل الشر ويكشف لك مواطن الشبهه عشان ائذ طيب ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلى ان كنتم مؤمنين ايه مشاصكم قرح فقد مث القوم قرح ومسر وتلك الايام نداولها بين الناس شوف المواساة شوف مواساة الجراح شوف ربنا ازاي بيداوي العلال وبيطمع النفوس الجريحة التعبانة بيويه ربنا ولا تهينه ولا تعزنه هو بيكلم مين؟ بيكلم الناس اللي نصيبه في رجل اللي بيت كان فيه ميتم اللي مات من عنده واحد اثنين ثلاثة اللي راسه انجرحت اللي رجلهم اطعط اللي ايدهم اطعط وطبعا احنا في غازة واحد الكلام ده فرب العزة جل جلاله رب العزة جل جلاله بيقول لهم حك ولا اعتهلوا ولا تعزنوا الوهن للمستخدم البعدة عن الحزن على حصر يعني ولا تهنوا اي لا تضعفوا في الجهاد اروعوا اروعوا الالمه والشده اللي جت لكم على الضعف ولا تهنوا في ابتراء القوم ان تكونوا تالمون فانهم يالمون كما تعلمون هم رخوت عباد الله يقوا بس انتم فرق ترجون من الله ما لا يرجون لقد لاكم شهداء في الجنه وحطهم في النار وانتم تحاربوا عن هدف وعن رساله هم بيحاربوا طغيان الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغون طيب ولا تاهنوا ولا تحزنوا الحزن عليها الشهداء اللي متوا عندكم أم خلات مش قلنا أم خلات مت منها أولادها الأربع وجوزها وابوها وخور سبعة فيهم واحد وقادت الناقة بأثمسكة زمام الناقة وعلىها الشهداء أربع أولادها وخالهم في الوسط ومشي تقرى القرآن كأنها عروس تزفل زوجها هذه رحاب الإيمان بتبعال إيه في الناس اللي بيفتص عندها كانت كتب أربع أروس بتصوت في البدلوقتي من ضعف الإيمان وقال لأزالة الكسف بتسيب الملة والدين إنما دا يموت أولادها الأرباحة مع كبيرهم خلقات وجوزها عمر بالجباح يموت وقديهش في الزوج وأبوها وأخوها ولا واشد الأقرار وتعبير يا سيدة عايش ايه تقول له هذا زادونا في الآخرة ولا تصوت وتلتم ولا تشؤوا دماء ولا ينصبت يا سبع يا جمعلي ينصبت أهل اللي جلبت الإسلام أبدا سبحان الله وقد انت حلف بالله عايش تقول له ايه مصاحب زاد الاخر ايه تقول له مش مصاحب مش حاول تقول لحد تقول له عليك بحق عليك نكتب ايه دي قلت لها ما دلت اقسمت يوما ممنين الجهة اليمين ابني فلان واخوه فلان شهيدين والجهة الشمال ابني فلان وابني فلان شهيدين واللي في الوسط العلاوة اخوه يا اما زوجي عمر بن الجمح هو فقد فقدف في ارض المعركة بجوار حمزة سيد الشهداء قلت عائشة فلما اخبرتني اف شعر واسي شعر واسي قلت ويه لك بتقول ايه كما ذلك شهداء هتلأي هتلأى سبحان الله جوزك وابوك إلاك وذلك أخوك وولادك أرمعك وما يشاهدين القرآن وانت رأيت فيدي ورأيت سبحان الله يوم المنين هكذا علمنا رسول الله هذا الإسلام هكذا علمتمونا معذينا النبوه بيت النبوه إن صبرنا فلنا الأجر وقد نفذ كضاء الله وإن لم نصبر فعلينا الوزر وقد نفذ كضاء الله تفضلتوا ما يبقى على ما يبقى. والله العظيم المرأة ضفراها يستوى سبعين راجلا من ماركة الخور والضعف لحنا نشوف رجالة بيلطوب ومش بيلطوب بجدية هم بيجزم بيجيب الجزم بيجاعدوا يضع فناتهم على حتة جاموسة مات عنده ولا حتى يكفر المرأة ولهذا كان كل ما يجي للسيدة عائشة وقال للرسول حد يجي له يكون مثلا المصاب في ابنه مات ولا خاله ولا عمه ولا فلوس ضعف يقول له إن أحببت أن تتعلن الصبر فاذهب إلى أم خلادة روح للمخلدة شف حصل الله إيه ولوليه مؤمن إزاي يقوله مخلدة مين يقوله مخلد. مات أبوها وزوجوها وأخوها وأبناءها الأربعة فلم تلتم خدا ولم تشف سوبا ولم تنطق بكلمة ول ولا صور وإنما قرأت وردها من القرآن بصدر رحب ورضا بقضاء الله والحاجة وطبعا ده ربنا افرغ علينا صبرا مش في القرآن ربنا افرغ عليه زي اللي بيفدغ الحالة بتاع المياه عليه قدوش قولوا ربي ما تنزلش الصبر بخدر ايه قدلو قدلو علينا لان الدنيا ما لان فعشان نقابل هذا الغمل بثبات السابتين افرغ علينا صبرا مش تنزل وقت لا افرغ علينا صبرا وثبت مقدامنا وانصرنا عركام الكافرين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلى ونشوف روح المعنوية بش الجيش فيه توجيه معنوي أو لا المعنوي الألاصر من الشعار وكلامه لفتات ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلى بس إن كنتم مؤمنين خلكم مؤمنين وأنتم الأعلى يا رب إحنا أعلىونا هي أنتم انتوا أعلى أمه وكتابكم أعلى كتاب نبيكم أعلى نبي مع الشهداء اللي ماتوا مع الهزيمة أليه؟ هزيمت ايه؟ دي حاجات جاء كده تأذيبا وتأذيبا وإصلاحا ده غارت بدهلكم عشان تبوا رجالهم المستقبل حيقولوا هو ربنا بعدين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلىون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مست القوم قرح مست تمانتوا في بدر أشرين منهم سبعين وأثالف سبعين ثم كلوا خذوا لنكم سبعين بس فأسروش ابقى انتوا أبضل ممتزين وتلك الأيام نداولها بين الناس دي قاعدة بقى اوعى الظن ياللي معك الدنيا الناحة دهناء معك الدنيا لازم تبع حسابك ليوم السلب والأخذ والله أعلم والله العظيم العيل تعد من ولد وتجي خالده شعبات ضغلت وتعمل انتعرف النسوان اليان ولي العهد اللي حيى حيب يصد علي تاني وقد يطلع نشال زي ابوه الله أعلم إنما هو إنما عائل ولا الله أعلم أو عائل الجاهزة هل تعرفين إيه؟ هل تعرفين مستقبل حبيب؟ هل سيعيش أم لا؟ وإذا عاش حبيب أسعيد ولا شخي؟ أغاني ولا فئيب؟ موفق ولا مخلول؟ الله أعلم يبقى الفرح بقدره وبرضه بما يحصل له مصيبة برضه الحزن بقدره ليه؟ لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا ما أتاكم لا تقسع اللي فات ولا تفرع بموات لولا الحزن على المولود لولا الفرح بالمولود ساعة الميلاد ما كان البكاء عليه ساعة الموت ده كلام الاذيب الكبير المنفلوط كذل لو لا اصطغل طوعة الولادة ما كانش البكاء وتلموت لو كانوا بيقبلوا بالنعمة جعل ده ساعة نعمة جزول برضو لن ظهرت ولا صور يبقى كده بشين مع الله في الاخذ والعفاء كل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك بمن تشاء وتحز من تشاء وتذل من تشاء ليدك الخير انك على كل شيء من قدير اهناني اكثتكم بالباقي لان الايات اللي فيها خطورة وفيها اثارة وفيها عاطفة وفيها موعظة لان فيها التذكير بوفاة رسول الله يوم مات والصديق وقف على المنبر وقرأ الآية اللي جاي قدامنا والمساء دي عوزة وقفة شوية كيف مات رسول الله وكيف تلقى الناس النبأ وبعدين كيف غسل وكيف قفن وكيف صل عليه وكيف دفن وكيف استأنف للصحابة العمل بعده على خير وبركة هذا الكلام مقدرشي افصله دلوقتي اولا لان انا ادرى اطورها ايضا اكثر من كده عشان المواصلات وسانيا مقدرشي امشي بالجملة في الايات حتى لا امشيكم ولا اخدعكم لما يكفينا ان نكون في الايات الاخيرة معنا الان ان يمسسكم قرح فقد نسترقاهم قرح مثلا وتلك الايام نداولها بين الناس والمداولة تنقل الشيء بين جملة ناس انت عارف القرة في الملعب القرة بتاع الرجل بتاع القدم قرة القدم لا تثبت لحظة واحدة في رجل عمقرة عم من رجل الرجل الفوق لتحت اي الدنيا كده الدنيا هنا عن قرة ملعب يتداولها الناس يوم معاك يوم مع التاني يوم النساء ويوم النصر يوم خل ويوم فل يوم غنى ويوم فق يوم مرض ويوم صحة ده كده الهاية معنا وتلك ايامه داويله تبقوا لازم الديئة لازم الديئة المؤمن اللازم ياخدها كحقنة تطعيم مقدمة بحيث ساعتمجره النعمة يبقى خايف يقول لي جوز ان رب رجع يبقى اليومين وحيوداله واحد غيري ما يلكوره هل عارفين حظوح فين حديع في شفكة مين مين اللي حيكسب المصر مش عارفين هذا ما ربنا قال يهبوا لمن يشاء وقال تؤتي الملك وتنزع الملك وتعز الزل من تشاء وهذا غير يبقى أني لازم برضو أفرح بالنعمة بقدر وما اعترش به أشكر الله عليها لكنه بخير في عدة الأمر النطف من الله دوام النعمة وكان صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله يقول أعوذ بالله من فجأة نقمته وزوال نعمته واللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وفجأة نقمتك قول يا ربي يعني ما تجيبش كده البلوة فجأة لأن تقل إزاي من, من واحد من نعمة واحد من نعم إلى واحد مربط شارع يعني ما تكون ولوذ من القضاء والقدر يبقى بالتدريك حتى تتحمل أعطابي وتأخذ وتثمرا ما الله يبقى لك سوءه من شعبان عشان ما يجي رمضان يكون خطه على الصيام شوية بشوية وما يحصلش فيه ضرر اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وفجأة نقمتك وتلك الأيام نجاولها بين الناس ايه كبال رب الحكم بتاعتك في الهديمة بتاعة أحد قال وليعلن الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء الله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين تأت هيكمهم ونربط عندهم وليعلن الله الذين آمنوا فعلا يعني انت ما تشوف موقف أم خلاد في غاجة أحد هو المؤمنة مية في المية وانت مغمب كده مؤمنة مية في المية مؤمنة بامتياز ودركة الشرف الأولى ما تيجي المصر ابن عمير اللي كان ماسك العالم بتاع الرائع في الغزوة وبعدين ماسك الرائع بإذن يمين وماسك الدرع بيدافع على رسول بإذن الشمال كل ما تيجي النبلة يروح ماسك حوش ورسوله وراه فإيفه هو الدرع الواقع فده انه تصدده لحد ما قطعه ايده يمين ان شاء العلم الشمال رحوا اعطاني الشمال احتضان عقزي جعفر الطيار رحهم الطيار بابده فلما وقع مصعي من عمير وكان شاب قبل ما يسلم في مكة كان مرفع امه كانت تعمل في عمل في شعره وجازمته وهدوه اللي بيتبثة والريحة سموه الشاب المعطر فزاعت ما اسلم امه خاسمته فبقى يا غلبان ينفي المسجد ويلبس اخشن السياب ولا عطر ولا شعر ولا جزم فيش حافر فبقى رسول كل ما يشوفه ادخل عليه بالحالة دي يبكي ويبتمكي يا رسول قال للحال الذي كان عليه والحال الذي صار اليه وحيجي عليكم يوم يغدى على احدكم بحلة ويروحوا بحلة يعني بالصبح بادرة وبالظهر يغير بادرة والطعام يتغير في يوم تات مرات يا رسول الله ده امتى اليوم ده ده احنا اليوم هاليبت اكويسين جدا اتفرغ العبادة بقوا ايه اكتر قال لها انتم اليوم خيرون شوفوا العجازة انا بقوا قالوا والله انتم النار ضح الصور بتاعكو ده نفرقه لله انتما يوم ما تلبس مدلتين ذاتا في اليوم ويوم يكون عندك طعال الظهر وطعال الصبح وغير بالله والكرسة وامراض التخمة والبطنة والكسل والفطنة تروح خلاص لا دنيا ولدين فحصل بصع ابن امير هذا اللي بعد ابن نعيم كله صار الى هذا يجي شيء غاية وده كان من ضمن راح وعلمه بتوع المدينة قبل رسول ما ياجر لها قعد ثالة كاملة يحلم تبتوع لحد ما خلت يخلت كل البيوت وبعت لنا بقى له طابة صمروا على الشجرة فاقبل يا سيد البشر قال تعالى بقى حينالك في المدينة هاي يوم يجي يموت شهيد يجوا يكفنوه فياجدوا لحط في النمرة اللي ولا بيتها حط الجلد بالنمرة اذا غطوا راسه رجله تعرق اذا غطوا رجله راسه تعرق فيقى رسول اشفاقا على هذه النفوس ايه لواحد منهم بعشرين الف في موزين الرجال الرجولة شوف قديه دفاعه دعوة الى الله ينشر كل الاسلام في المدينة ويجيبه الشهيد وهو بس كالعلم قال عليها الله عليها رسول الله عنه الشهيد كفر قال طيب خلوا النمي وتغطوا راسه قال له الغطوها بالاذخر اللي هو الحشيش كمالوا كفر بالحشيش من الجبل وكمالوا كفر مصعب ودفنوه اكذا وشوفه وصعب النهاردة قدقيه تاريخ الاسلام يا مناس بيجيبونه بشهيات وحريرات ويكفلوه ويروح قول يا دود ابلع ابلع عموات الاحياء ابلع الموات اللي كانوا هما وفي الدنيا كمان كانوا موات حشرات لا خدمة للدين ولا الدنيا يعمل ايه الحرير الحمير اللبسه حرير برضو حمير ولا بحمير هو الحمير يغير الحمير الحمير لا يجارش حمير انا شوفه صار عمير يكملها لكفر بحشيش وعظمها لكم وعظمة الجال كلها فيه فإذا كان بيقول في الآية من ضمن الحكم واليعلام الله لن إيه أعمله. صح في مهم فعلا يمقعد تبين إيمانهم بأعلى ميال كما أم خلاد اللي مات منها السمعة ووصعوا بالنعمير وآلس بن النضر آلس بن النضر المجهد الآن يفوتها عزوز مدر كان بقى محضراش عزوز بادر. ما يا عبد صار قال الله عهد ان حضرت موقعة لا يرى ان اللهم اصبح بس يا رب هتغزوا بقى عشان تشوف حمل ايه جاءت غزو القعد فبقى زمجر زي الاسد عمال ماشي و كان يوم يا رب ربك انتوا عارفين سعد ابن, ابن معاد اللي هو سيد الانصار سعد ما شافه قال له انت ملك يعانة ابن النظر انت الزمجر وايه يقلب بالله سعد ابن معاذ قال له والله يا رسول الله انه ولبصره كأنه من ابناء الاخرة نظراته وهمته طبعا ما ليضرب بيستفي منه شمال فلما تلبه وليقول له يا انس مش انس ابن مالك خدم النبي انس ابن النظر يبقى عم انس ابن مالك يا انس ابن النظر مالك قال يا سعد يا ابن معاذ والله اني الان اشم ريح الجنة يا عظماء اشوف اللي ربنا بيعطته الجنة قبل ما موته قالوا والله يا شامل احد والله اني اشمه ليه حال من دون احد الجبعة ما بيقعد احد الجنة قعد يضرب يضرب يضرب يضرب لا حد ما استوشت ده خدق. فلما استوشت الكفار مثلوا موهجوا على المسلمين يقطعوا يفتعوا كرشهم يقطعوا ليهم يقطعوا دنهم فمحدش عرف جوسف من ده الا اخت لو اخت كانت تعرفه بعلامة في الصابع ببناني قال لي أخوي بن المرض قال لي أنت بن المرض أمجيه الرسول عليه قال لي أنت أخوط قال أنت. قال والله لقد قال لي والله إن حييت حتى تأتي معركة لأورينا الله ما أصنع حواري ربنا حمر إيه أمجيه سعد بن معز قال له والله إذا أقابلني بيزمجة من الأسوء عمر يدرب ولا يباني الموت وقع علي ولا أقع علي الموت وبيقوله إني أشيء مريح الجنة من دون أحد قال له صادقة وإلا بالكوران في مصعب ابن عمير وفي آنة ابن الناطر وفي المقلات وخد بقى في عظم وطرح ابن عبيد الله ناس موحد ده تغيرت فيه بطولات لم تتري احصى الله الذين اأمنوا يمحصوا عنه يعباله ينخل لأن في ناس منافقين داخلي تم وكر ذي منافقين وقشن مع الصحاب وبيصنوا في صف الأول لمعلومهم ضد الإسلام فربينا نحن نغارب بل بقى نغارب عشان الصف الإسلام يتطحر ويتمازل واحدة وفعلا الحالة كذين خلت كل منافقين يبلو حدوه عبد الله بن عباية بن اسهل ومنافقين خلت تلتمية بتوعه وقال يلا يلا ورحبا يجعل المعركة يمكن لهم مؤمن خلص وليمحص الله ويمحق الكافرين وفعلا يمحق الكافرين دي لم يحدث بعد غزو احد الا انتصارات على طوال خط لان الله وعد قال هي دي الشدة الاولى والاخيرة وليبتألكوا عشان برضو اللي يدوه الخال يا رب طعم العسل ضدها اشياء لازم فهمكم للدنيا فيها وفيها وفيها وفيها اللهم انفعنا بالقرآن يا رحيم يا رحمن إن شاء الله لكمل الربح بسبوع القاضي قلوا معي أستغفر الله العظيم تبنا إلى الله ورضعنا إلى الله ونذمنا على ما وقع منا وعاها ابنا الله ألا نعود إلى معصية أبدا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وتب إليك بيولي إذن ممكن تبقى يعني قد قلنا في الأسماء الدرس عشان نستوعب الدروس القهيمة دي أنه ينزحى في الأخ حج حسان يأخذ التسجيلات ويزحى في دان عباسية في المحل, جنب المحل بتاعه وعلى كل حال حج حسان هو له إفضلات كثيرة على العلم وعلى المسجد والفضل بياد الله وإخواننا برضو في الجيش وغيره بيزيعوا هذه التسجيرات ومن جهة يعني التأني في أسناء الكلام الإنسان بيحاول أنه يندمج فيما يقول ويكون منفعل به ومؤمن به ولعل هذا هو السبب في أن بإنسان فيه شيء من الاندفاع لإيمانه أو لعطاء الجيش بتاعته ونسأل الله أنه يثبتنا جميعا بالقول السابق ونحاول إن شاء الله يأخذ شكرا الله ولكم وربنا يبارك في كل إخواننا اللي بيبلغوا كلمة الله وبيضيهوها وقد دعا لهم بنظرة الوجه وبيض الوجه ومن القيامة نظر الله وجه منهم سامع مقالتي فوعاها فأداها كما سمع بيقول آآ انا شاب بسمع الدروس الدينية وابطرع على القتب في الثلاثين من عمره بيركتنا عن الشيوحية وبيحبها ويعني بيحاول هو انه يعني ينفع خاله فبيقول يعني اردوا عن الشيوحية بيه والله انا رأي العدد بتاع اخر ساعة يوم الأربع اللي فده فيه سبع علماء ردوا على الشيوحية ضد عبدالرحمن الشدقاوي وان كان اللجنة المركزية منعت قرارة النهاردة منع الكلام تاني انا كنت اعتقد بها اخر الساعة بتاع بكرة حالي اطلع فيها كلام كتير ايه والاخبار ضد الشيوهية ان ما صادر القرار من اللجنة المركزية ان الطرفين يزكتهم وكان الواجب انهم يسيبوا الامة عشان تعرف الشيوهية الخداعة البراقة الملحدة وتكشف الناس دي دقوا هم معرف انهم حينكشفهم وان ما الازغة حيبهدلوهم راحوا ترجم اللجنة المركزية عشان تعمل قرار بالمنع من الطرفين زي حل حوش إنما على كل حال نحن للشيوعية ولأنصارها بالمرصب فالأخ يقرأ آخر الساعة في الأسرع اللي فات والخبار اليوم وكتاب أين الله بتاع مالزين برضو فيه كمان كتاب الشيوعية وفيه كمان حوار مع الشيوعية مع واحد ملحد بتاع مصطفى محمود فيه كتب حديثة موجود فيه كامده كتير إذا كان خالك يعني ربنا لقد له خير يبقى ايرا كتب دي اخر يقول ختاب الصلاة بصوت مرتفع في ممنوع يا ابني الامام بس يعلم الناس الاحكام انه ممنوع كل واحد يختم لوحده وبيقول انه بعدها بيصال الفجر بيعدم ويقروا صوت ياسين مع بعض وصوت الواقع وبعض الصورة الكصيرة اذا كانت التلاوة للتعلم يعني عشان أحكام التجويد هذا يجوز بعيدا عن التشويش فليقرأ كل واحد ويستمع له لدى يقول ليوجهه إذا أخطأ يعني أما إذا كان عشان يتعبد ويقولوا مع بعض قراءة ليسية إذا كانت النصر إبقى هذا ممنوع ولا يجوز هل يصح أن الواحد يصلي والخطيب على المنبر تحية المسجد بس اللي داخل من بره أما القاعد ما يتركعش تاني إذا صلى الإمام فلا صلاة ولا كلامه بيقول آآ آآ حصل لحادث وصرفولي تعويض عشان رجلي راحت رجلي ان اطعت عاجز والتعويض عشان اقدر استأنف عمل ولا حطه في اسمال ولا عاجز يامزح حلال 100% والدول مسؤولة عن رعاية العاجزة فلا تشك ولا توسوس بيقول ان فيها واحد امام حضرته تاب التشاهد الوسطاني وقف فالناس اللي وراه انقسموا قسمين قسم وقف وياه وقسم تأسلب وعاند وقعد يكمل التشاهد وعلى مقام كان الامام خلص ونزل اللي قعدوا دول وعاندوا صلطهم بطلة دول هم اللي مطلوب منهم يعيدوا اما اللي تبع الامام ومش وراه يبقى ده صلص صحيحة لان التشاهد الوسطاني سنة ما هوش فرض يزجد من اجله لسه اما من جلس وطركوا الامام ان كانوا ساعتها ناول مفارقة يعني اتعبوه خالص وهم بقى حيكملوا وحدهم يبقى جايز يبقى الصلاة صحيحة اما اذا كانوا برضو قاعدين وعلى اعتبار انهم تبعوا ومأمومين له يبقى هذا اعتبار الشدود في الجماعة وصلاة بطلة وعليهم يعيدون اخر يقول ان احنا نرجو انك تقول لنا على دعاء بحيث منقوله نحفظ الشيء اللي بنسمعه والله الموضوع ده يعني الموضوع بتاع